ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ذَٰلِكَ بالله ظن يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا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 بل ظنتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداء وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما 116. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا 117. ولله ملك السماوات والأرض 111. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 112. وكان الله غفورا رحيما 113. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم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 كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أول بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يقتكم الله أجر حسنا.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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 112. ومغانم كثيرة يأخذونها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 119. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما 110. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها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 مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 112. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون